وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَنَامِ إِنَّ شَيْءَ يُسَكِّنُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُضِقُّهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون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 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَنطِقُونَ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ يا حفى اجره الله ان انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل إن اَلتَّدِينُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا يُضِلُّ لِلْ